بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا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 وَإِنْ مَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغِيًا رَّحْمَةً رَبِّكَ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا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 ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.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 إن إلا لبفتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اِذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفْظُورًا وَاسْتَفِزِّزْ مَنِ اسْتطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ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 وإذا أَعْمَلَ عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَلَأَبْجَلَ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ إِنْ يَعْمَلُ عَلَى شَكِيلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّؤْمِنَ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِم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 وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِ بْعُبْيَا وَبُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدَنَا هُمْ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظم ورفات أإن لم بعثوا خلقا جديدا أو يروا أن